بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن أنا القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن اللافي قال يوسف لأبيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آليا كُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَعْكَ أو بك ما أتما على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن رب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 اقتلوا يُوسُفَ فَأَلْقُوهُ اطرحوه غَيَابَةِ يخل لكم وجه أُخْتُهُ وتكونوا من بعده قوما تَأْوِيلُ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سَيَأْرَتِ إِن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وناصحون أرسله معنا غدا يرتع وما له لحافظون قال لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه وافل قالوا لئن اكله الذئب ونحن صبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبع بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا عند متاعنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِذَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لكم أَنفُسُكُمْ أَمْرَ one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 وَاَيَا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ وَعَلِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا لَا أَرْوَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى قَالَ أهلك سوءً إلا أن يسجن أهو عذاب أليم شاهد من أهل ذا أهلها إن كان قميصه قد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 قال إنه من كيد كن إن جو من كيدك إن كيدك عوين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 قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مبين فَلَمَّا سمعت بمكرهن كريهنا أرسلت إلى وأعتدت لهن متكأ وأتت, وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَا بَشَرًا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فَذَٰلِكَ الَّذِي دُمْتُ نَنِيفًا وَلَقَدْ وَدْتُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ وَلَقَدْ رَاوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَمَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهدين فاستجاب لَهُ رَبُّهُ فصرف عنه كيده إِنَّهُ هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه يد قال لا احدهما اني اغني اعصر خمرا وقال اخرو اني اراني وقال فوق إني أراني وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويل قوما وَمِنَ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Shabbat David الناس ولكنك أرى الناس لا يشكرون. وصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا love. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه رضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فس جني بالضعينين، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية. كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِ فِي رُؤِيَا يَن كُنْتُمْ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالي وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويه فأرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وَأَخْرَى يَبِسَ لَعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسر أَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّاتِي قَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ ربي لكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه نحاش لله ما قالت امرأة العزيز الآن حَصَّ, حص الحق أنا راوته عن نفسه وَإِنَّهُ لمن الصالح Surah <laughs> al قال الملك في العالي وكذلك مكنا لِيُسْفَ فِي الْأَرْضِ تَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا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 وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فإن لم افتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه اباه وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبي قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأنسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاء Oh! No.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 رِينْقَ فَأَنْقَذَ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَى يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُوا إِنْ شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا لا يقال عزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدا مكانه ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيث of your way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 إِنَّهُ هو العليم الحكيم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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني ينهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إِنَّ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاء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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي من قَدْ مَنَّ اللَّهُ علينا إنه من يتكي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا ٱللَّهُ لَقَدْ أَحَدٌ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا سَمْعِهِ صلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف له قال لك القديم، فلم Oh, وسوف أَسْتَغْفِرُ لكم ربي إِنَّهُ هو الغفور فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد What the? The <laughs> فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت تلب مؤمني.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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ مُصِعَّةٌ بَأْسُهَا شَدِيدٌ وَمَن قُلْ هذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ تبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً دوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ آخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استردوا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يود بأسنا عن القوم لَقَدْ كان فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ نَحْدِيثَ يفترى وَلَكِنْ